ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل, الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصفنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَانْتَهُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا فُتِرْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 لَوْ رَدَّنَا أَنَّ اتَّخَذَ لَهُ وَلَّتَخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْرِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ صَامِتٌ ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات ولر ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يخترون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 وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ إِلَّا يوحى إليه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبَحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ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 وَمَن يَقُل مِنْهُمُ إِنِّيَ إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ فَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمُ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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوك بالشر والخير فتنة وإلى ترجعون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون التكين بغتت فتبهتم فلا يستطيعون ردا فلا يستطيعون ردا ولا هم منذرون فَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ قل من يكلأكم بالليل والنار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا؟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 لأنانات الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولَإِمَّسَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ النَّيَّاعِ لَنَا لَيَقُولُ النَّيَّاعِ لَنَا إِنَّا كُنَّا غَوْلِمِينَ وَنَظَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسُ شَيْءٌ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ لَّنَتِيَنَّهَا وَكَفَّابًا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفانتم له منكرون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 قال لقد كنتم وأنتم وأباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن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 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ هُفِّلَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُفِّلَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وأرادوا به كيدا فجعل لهم لخسرين ونتجينا وولوطن للرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا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 ولوط ناتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إن وَهُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحَ إِذْ نَادَىٰ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 ففهمنا سليمان وكلنا تينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فَٱرْكَبُوهُ بِأَسْمَاءِ رَبِّكُمْ ثُمَّ لَا تُشْرِكُوا بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَىٰ لُبْنٍ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وَأَتَيْنَاهُ أَنْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكِ فِي كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إنهم من الصالحين، وظنوا إذ ذاب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه، فظن ألا نقدر عليه، فنادى في الظلمات. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر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 بَنَى فَخْرَنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ ذِئِكُمْ أُمَّةٌ وَمَّةٌ وَاحِدَة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون إِنَّ ذِئِكُمْ مَتَكُم أُمَّةً وَاحِدَة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ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 وَقَدْ أَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا غَالِمِينَ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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتا تنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وَعَدْنَا عَلَيْنا إِنَّ كُنَّ فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ولقد كتبنا في الزهور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهلنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهلنتم مسلمون اَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُل لَّنْ تَنتَكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن دَرِي أَقْرِبُنَا بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ الدَّرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ لِّلْآخِرِينَ ۚ قُل رب احكم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ